أما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذ تليت عليهم آياته وإذ تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومن ما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 كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن مِنَ من المؤمنين لكارهون فِي في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون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 ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجربون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة بألف من الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتقمئن به قلوبكم وَمَن نَّصْرُ إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشِيكمُ عَاسَأَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَايِمَ أَلِيُقَهْفِرَتُ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَالْيَرْبُطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُتَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامُ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 اطْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 ومن والهم يومئذ دبره الا متحذفا لقتال او متحيزا او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ومأواه جهنم وبأس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليُبدي المؤمنين منه بلاء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 واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتهابطكم الناس فاواكم وانيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أن مال أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا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 فَيَمْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ تَهْوُ يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُدُّوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ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 أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنبتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلو وتذهب ريحكم واصبغوا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويخدون ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زَيَنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبٌ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَةَ لِنَكْفُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ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 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عراب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات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 ذٰلِكَ بِأَنَّ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ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 مَا تطفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تطافن من قوم خيانة فانبذ على سواء إن الله لا يحب الخائنين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 تُرِهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُونَ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَإِلَيْكُمْ وَأَن تُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِذَا جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَّحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ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 فَكُلُوا مِمَّا ظَلَمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 إن الذين آمَنُوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض